ا ل إ ح س ا ن ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزع تقدم مات التعفذ التعفذ بيت القيامة درع عند يهودي لكم يوم وسلم وسلم مرهون مرهون من من من فيكم الإسلام وهرم يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان درع النبي صلى الله عليه العفة ولهذا الله على رسول الله وعلى آل بيت رسول الله إلى كان بارك هذا جاء ا ل ص د ق لا حرام على آ ل محمد حرام ا ل ص د ق ة على آ ل محمد إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة أ ي و ا ح د نسبه ينتسب يقول أ ن ا من آ ل بيت الرسول لا تجوز له ا ل ز ك ا ة إ ط ل ا ق ا ز ك ا ة ما تجوز و ه ذ ا يقول عندي ص د ق ة عندي نذر نذرته ش لا مش ممكن لا تجوز ل آ ل محمد ده كله علشان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ب ع ر ف أ ن سبب انحراف ا ل ي ه و د ي ة وسبب انحراف ا ل ن ص ر ا ن ي ة أ ن الناس كانوا ي ق و ل و ا نحن نحن ما آل موسى ا آل م نحن آ ل ك د ه ب ا ل نسب ب ا ل نسب حتى أ ن ه اليهود قالوا نحن شعب الله المختار شعب الله المختار كيف قالوا أ ي و ة شوفوا ا ل أ ن ب ي ا ء كلهم من مين مش مننا نحن ا ربنا ب ح ب ن ا قالوا لن تمسنا النار إ ل ا أ ي ا م ا م ع د و د ا ت حتى كان دخلنا النار بس ن أ خ ذ أ ي ا م ك د ه عذاب وبعدين نمره ل ا ن نحن شعب الله المختار ولو اتخذتم عند الله عهدا الله أ ع د ا ك م عهده لذلك عندكم مكاتبه من الله أ ن ك م يعزمكم وهكذا بارك الله فيكم هذه المصائب عشان ما تحل في المسلمين بينها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا ا ل أ س ا س ثم أ ض ي ف إ ل ى ذلك من ضمن تربيته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت ر ب ي ة التعاون خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته في م ر ة من المرات ونزلوا في وادي من الوديان فقام فيهم صلى الله عليه وسلم قال من منكم يذبح لنا شاه ويعلمهم على التعاون واحد قال علي ذبحها يا رسول الله واحد ثاني هناك من قال علي س ل ق ه ا يا رسول الله واحد هناك قال علي ط ب ق ه ا يا رسول الله ثلاث تنفر واحد قال انا اطبخها نضجها ا قال صلى الله عليه وسلم وعلي ه جمع الحطب اخواننا الحج من هذه الوجوه بلد الصعودية تعرفوا أنه لما تمشي تفزع تجيب ح ط ب ينجد له غناميه تي التعب يكون أ ش د الناس تعب مين اصحاب ل رضوا ما رضوا كلهم قالوا لا لا لا ح ط ب نكفيك نحن. نحن نكفيك يا رسول الله نحن نكفيك نحن نجيب ا ل ح ط ب قال صلى الله عليه وسلم م د ر س ة محمد د ر س ة م للمسلمين إ ن ي لا أ ح ب أ ن أ ت م ي ز عنكم إ ن ي لا أ ح ب أ ن أ ت م ي ز عنكم إ ن الله يكره أ ن يرى عبده متميزا عن عباده فالتربيه ا ل ت ر ب ي ا ل ص ح ي ح ة ت ر ب ي ة المساواه يا ايها الناس إ ن ا خلقناكم من ذكر و أ ن ث ى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م ف ا ل إ س ل ا م دين المساواه لكن دين ا ل ت ف ر ق ودين ا ل ع ص ب ي ة ده هو البلى المستطار ده, ده الاستعباد هو اللي فرق كيان ا ل أ م ة وشتت الناس فجاء ا ل إ س ل ا م ليقول للناس يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ما في جنس أ ف ض ل من جنس ما في لون أ ف ض ل من لون ما في ق ب ي ل ة أ ح س ن من ق ب ي ل ة إ ن م ا الناس كلهم عبيد الله و هذه التفرقه ش و ب و قبائل للتعارف مثلا الشعب السوداني الشعب المصري هذه شعوب بعدين يقولوا قبائل قبيله كذا ذا كل للتعارف لكن من اكرمنا عند الله من أ ف ض ل ن ا عند الله ذلك لا يعلمه إ ل ا الله لكن بالجنس باللوم مافي أ ف ض ل ي ة ا ل أ ف ض ل ي ة ب ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح التفاضل ي أ ت ي ب ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح إ ذ ن في هذا الباب علينا أ ن نجد ونجتهد كذلك من ت ر ب ي ة الرسول صلى الله عليه وسلم ل أ م ت ه حصل دور غريب أ ب و ذر رضي الله عنه صحابي من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كان حار ش و ي ة عنده ح م ا ق ة فتشاجر م ر ة هو وعلي بن ابي ط ا ب هو وبلال رضي الله عنه فغضب وقال له يا ابن السوداء يا ابن السوداء يعني انت ناس سود يعني ايش تكلمني انا ب ك ل م ة غضب فبلغ النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بلغه هذا الخبر فقال لابو ذر أ ت ع ي ر ه ب أ م ه فيك、جاهلية. انك إ م ر ؤ فيك ج ا ه ل ي ة انت ل س ه في ع ن ق ب و ت مع اشعه ا ل ر ا س ه ل س ه ا ل إ س ل ا م الحقيقي ما عرفته انت ل س ه فيك رواسب ا ل ج ا ه ل ي ة بتاعت نسب ه وتفضل فتح عيونه فاغ أ ب و ذر فاغ عرف على أ ن ه جاب ك ل م ة ع ظ ي م ة يعني مع إ س ل ا م ه ص ح ا ب ه مع الرسول الرسول يقول له إ ن ك إ م ر ؤ فيك ج ا ه ل ي ة يقول لك هذا ه الصحابي حكم على ن ف س ه جا ء و ر ق د في الارض ق د ا م بلا ل سألوا بالله صحابي ل م ا ت س أ ل و ا ب ا ل ل هي عمل م ش م م ك ن ي ر د الامرين ف ذ ح ل ف على ب ل ا ل استحاله استحاله بلاي ولا اش القى بلاي ل ذ ي خ ل ق ك ا لا و ط أ ت ع ل ى خ د ي ب ن ع ل ك بجزمتك دين تلابس او ر ق د في الارض الا تدوس هديه تسوي ك ر ع م عشان المرض يطلع مرض الكبرياء مرض أ ن ا ن ي ه عشان يطلع دسكده و دوس دوس هنا دوس بريغله دي م د ر س ة ا ل إ س ل ا م ف أ ن ا أ ق ص د من هذا كله بارك الله فيكم في ا ل ا س ا ت ذ ن الكرام أ ن ي أ خ ذ و ا شيء من س ي ر ة محمد صلى الله عليه وسلم يغذوا بها هذا النشا الجديد, الجديد الجيل الناشئ والاباء آ ب ء أيضا ا ل آ أ ي ض ا عليهم تقع م س ؤ و ل ي ة فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر ا ل آ ب ا ء أ م ر ه م لسبع ي ن ا ل أ ب ن ا ء والبنات ر س و ل قال أ م ر و ه م لسبع ل ل ص ل ا ة يعني من سبع سنين انت فرض الله عليك أ ن تعلم ابنك الصلاه أ م ر و ه م لسبع واضربوهم لعشر ي ن إ ذ ا بلغ عشر سنوات أ ض ر ب و ا ب ا ل ط ر ي ق ة دي لو كلنا قلنا صدق رسول الله وبدينا من أ و ل ا د ن ا من سبع سنين نعلمه يتوضا نعلم ا ل ط ه ا ر ة نعلمه يصلي يجي المسجد يسمع خ ط ب ة يجي ف ي ن س و ت ر ب ي ة ت ا ن ي ة يسمع خصوصا إ ذ ا كان شاف من نوعيته من طبقته شار صغير جلس قرا ق ر آ ن خ ص ب أ م ا م الناس يتولع فيه في الحماس هو كمان ي ن ش أ هذه ا ل ن ش أ ة لكن إ ذ ا أ ه م ل ن ا ه اب صباح بدري جاء ع م د ر س ة مما جمع ي ا ل م د ر س ة خشى البيت يلا الشارع يلا شال ا ل ك و ر ة جدع العربات مش عارف إ ي ه قدام ا ل ع ر ب ي ة ش ك ل ه بقى أ س و د زول جايب خبره ما في على من تقع المسؤوليه أ ب ما في أ ب ما في فمن هنا نحن ب نلد ا ا ش ب ب ا ه نهتم ل د ن ه ل ل ك س ر ة والملح لكن للروح ت ر ب ي ة الروح لا ب نربيه على ا ل أ خ ل ا ق ما ابنى ربيه على الفضيلة على ولهذا أ ص ب ح م ه م ل والعرب يقول ليس اليتيم هو الذي تلقى له أ م ا تخلت أ و أ ب ا مشغوله أ ب و فيه و أ م ه فيه لكن خبروا ما جايبينه بس اللهم ماشى ا ل م د ر س ة قرما قرما لازل و يجي راجع كالراس لازل يجي راجع كالراس لازل يجي راجع كالراس لازل يجي راجع س ا ل ر ا س لازل ب ا ح ر ج ع لا ز ا ك ر لا طالع لاي لا أ ح ا ج ة بس من ا ل م د ر س ة على الشارع جدع في الناس يكسر شبابيك الناس العربات ا ل ع ر ب ي ة جات م ا ش ا ه رغدوا قدامه ح ا ج ة م ش ك ل ة ا ل م ش ا ك ل على من تقع ا ل م س ؤ و ل ي ة ع ل ى ا ل م د ر س ة د ا ل م د ا ل م س د المسجد المسجد ا ل م س د المسجد المسجد ا ل م س د ا ل م س د ا ل م س د ا ل م س ا ل ح ص ة ك م ا ينبغي ا ل ث ا ن ي المسجد ا ل م ي ن م ا ل ي ب ع د ي ن ا ل آ ب ا ء ا ل آ ب ا ء أنت ا ب ن س و د ي ت ا ل م د ر س ة م ش ح ر ا م عليك م س ج د المسجد ا ل م د المسجد المسجد المسجد ا ل و س ج د المسجد المسجد ا ل ش ج ع ا ل م د ر س ع ل ى س ن أنت أبو ف ل ا ن ج د ت ل م س ج د ل د ك ج د ا م ص ي ب ة ا ل أ ب أصبح لا يعتمد ولد ج ا ا ل م د ر س ة ما يعرف ما ج ا ا ل م د ر س ة ما يعرف ناجح ما يعرف ص ا ق ط ما يعرف في الشارع يجنن الناس ضايد جدعوا بالحجم سالوا تراب كشحوا التربية ما فيه. ما فيه. ما فيه الرسول الصلاة والسلام بعربية في في في تربية بعدين عليه المسلمين على بالمعروف والنهي على المنكر. يعني أي واحد أبو أي واحد راجل من المسلمين مسؤول الأمر على المنكر راجل المسلمين من فرض يعني عنه أو كلنا أي أي أو قال يا ولد ما لكن ا ل م ش ك ل ة انت تقول ج ت يا ولد ابوه جات اه انت ولدي ابوه جات تعمل معك شمطه كيف كلمتو مين قال لك انت و خ ب ي ك قضيع ه ذ ي مشكلتنا نحن الان اصبح نريد الاولاد لكن الى مين الى الشارع هو ب خ ت ه هو ب خ ت ه بس بارك الله فيكم يجب علينا نحن صحيح ن ر س ل الاولاد الى ا ل م د ر س ة في سن م ع ي ن ة ا ل م د ر س ة الدواج واحنا كمان ن ر غ ب ه هلا ل ح ص ه م ا ش ي تمام هلا ل ل ا و درسوا د تمام دي ن ا ح ي ة ا ل ن ا ح ي ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م د ر س ة دي ه ل م ه ي ئ ة لتعليم الولد هل فيها ما يلزم الطالب هل فيها كل ما يجيب؟ يجب يجب ا ل أ ش ي ا ء د ي نتساءل عنها م د ر س ة عملناها البلد الجا دا خلاص ه ا ا ل م د ر س ة دي م ه ي ئ ة للطالب م ه ي ئ ة ت ه ي ئ ه تمام الطالب يجي ليجي ا ل م د ر س ة يلقى كل شي ء تمام مهيئ الفصل كويس الاستاذ الفصل ل عشان يقدر يجد ن ف ع ن د ه نفس ا ل ف ا ت ح ة عشان يدرس وليجي ا ل ي بس اللهم بس هي ماهيش ي ا د ي ا إ ن شاء الله درس درس ما درس ما درس دي كلها أ ش ي ا ء المجتمع ي ج أ ن ي س ا ه د ف ي ه ا ثم أ ق و ل لكم ب ص ر ا ح ة والله لا أ ت ح ي ز ل أ ح د أ ب د ا أ ن ا أ ع ل م البلد بلدنا و ا ل ح ك و م ة حكومتنا نجحت ما نجحت ما ش أ د ت و ا ج ب ة مش شغل في ه ذ ا لكن إ ذ ا كان مثلا ا ل د و ل ة قصرت في و ا ج ب ة يعني نقول ا ل د و ل ة قصرت احنا نرقد الازيد ترجع للموقف ترجع ل أ و ل ا د ن ا ذول ذول ا ل أ و ل ا د ذول هم ا ل ل ي ه ي ك و ن رجال المستقبل إذا نحن كآباء يجب أ ن نؤدي دورنا بصدق بصدق ا ل ح ك و م ة ن ص ا ل ب ة أدت أدت م ا أدت نحن نحن ن ح ج ن د ن ا نحن رجال نحن نساء نحن عدمانين لما نقوم بواجبنا لما ا كل واحد مننا يقوم ب و ا ج ب ويؤدي ر س ا ل ت ه الناس ا ل آ ن يعمل و ا من هنا من هنا عشان يطوروا منطقتهم يطوروا ناسهم يطوروا كل شيء في ا ل م ن ط ق ة إ ي ه المانع كوننا إ ح كمان ك أ م ة لنا شعورنا ولنا مكانتنا لم ا نعمل فبارك الله فيكم المعلمين مننا و إ ل ي ن ا ا ل أ ب ن ا ء مننا و إ ل ي ن ا ونحن هم سوا لكن كل واحد قصر عن واجبه كل واحد فينا قصر عن واجبه فالشباب زي إ ذ ا هياناه على ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة على ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ص ح ي ح ة عرف ن ش أ ت ه المعلم أ د ا ه حقه أ ب و ه في البيت أ د ا ه حقه المجتمع أ د ا ه حقه ما في شك ح ي ك و ن رجال لهم كيان ولهم مجتمع ولهم مكانتهم فنحن يجب علينا أ ن نعرف أ ن أ ص ل س ع ا د ة المسلم أ ص ل ع ز ة المسلم أ ص ل مكانه تكوين المسلم هي ت ر ب ي ة ا ل ق ر آ ن ل أ ن ا ل ق ر آ ن ده لما نزل من عند الله سبحانه وتعالى ما نزل عبث ربنا قال إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي اقوى ا ل أ خ ل ا ق ا ل م ر ؤ ة ا ل إ ن س ا ن ي ة الكرم العز كله في ا ل إ س ل ا م الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ربنا أ ر س ل ه وقال عنه و إ ن ك لتهدي إ ل ى صلاه مستقيم إحنا محمد محمد عاوزين الناس والقرآن النزل كانوا عنهم الصلاة المستقيم فإلا اللي اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم على وسلم صلى قال حقيقة أمة كما الله خير أخرجت فما دام المنهج عندنا المنهج ا ل ل ي ربى به الرسول صلى الله عليه وسلم بين أ ي د ي ن ا إ ذ ن لا بد لنا أ ن ن أ خ ذ هذا المنهج ونجعل منهج ا ل ت ر ب ي ة و أ ق و ل يجب علينا أ ن نطالب المسؤولين أ ن ترفع م ا د ة الدين إلى أعلى المستويات الى م س ت ت و ي ا إ ل أ ع ل ى المستويات ل أ ن ه بالدين تسعد ا ا ل أ م ة ا ل أ م ة قبل محمد كان ت شنو هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ا ل أ م ة قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت في ج ه ا ل ة كانت في ضلال لكن بعد أ ن جاء محمد صلى الله عليه وسلم جاء النور جاء الهدى جاء الخير فنحن بارك الله فيكم يجب علينا أ ن نتحد ر ج ا ل ونساء شيبا وشبابا ونكون ج ب ه ة ق و ي ة تنظر في مستقبل هؤلاء ا ل أ ب ن ا ء لتنشئهم التنشئه ا ل ص ح ي ح ة لتربيهم ا ل ت ر ب ي ة ا ل ص ح ي ح ة لترفع من ش أ ن ه م حتى يكونوا إ ن شاء الله في القدر القريب رجال المستقبل رجال ا ل أ م ة على الصلاح على التقى على السؤدد حتى تقر بهم أ ع ي ن آ ب ا ئ ه م واعين ا ل أ م ة التي ينتمون إ ل ي ه ا هذا ما أ ر د ت أ ن أ ق و ل باختصار و م ر ة أ خ ر ى أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يجزي عنا ا ل إ خ و ة الكرام الذين تفضلوا وسعوا لهذا اللقاء و إ ن شاء الله أ س أ ل الله أ ن يعينهم للقاءات ولقاءات ونتفاهم تفاهم أ ك ث ر من ذلك والله هو الموفق و أ س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ي ض ا أ ن يبارك لنا في هذه ا ل ل ي ل ة ويجعل في قلوبنا جميعا عملا صادقا نقدمه لهذه الدار ا ل ط ي ب ة ولغيرها من المدارس في ه ذ ا البلد الحبيب والله هو الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم م الكرام يقول ما هي النصائح التي تقدمها للشباب. أول الشباب أقدم هنا هي ه النصائح الإخوة التي للشباب أولا الشباب أحد يقول ل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 إ ي م ا ن صحيح ف أ ن ا أ ر ي د من شبابنا أ ن تغذي نفوسهم ا ل إ ي م ا ن الصادق برسول الله صلى الله عليه وسلم و ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن الصادق بارك الله فيكم هو الرضا ب أ ح ك ا م النبي صلى الله عليه وسلم في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة ظاهرا وباطلا ل أ ن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلمه تسليما ا ل ن ا ح ي ة ا ل ث ا ن ي ة بعد كذب أ ي ض ا يتبع النور الذي أ ن ز ل معه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع النور الذي أ ن ز ل مع محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله فربنا الرحمن يعلم ان مشغوليه ا ل إ ن س ا ن وعدم الفراغ الكافي لقراءه ق ر آ ن ك ث ي ر لكن من فضله وجوده وكرمه أ م ر ن ا وقال فاقرؤوا ما تيسر من القران آ ن فنصيحة ل ش ب ب ا أ ن تكون للشاب ح ص ة مع كتاب الله ولو آ ي ا ت بينات ما تيسر ما تيسر ما تيسر من ا ل ق ر آ ن يقرا و أ ي ض ا حديث واحد حديث واحد في اليوم من أ ح ا د ي ث الرسول صلى الله عليه وسلم علشان ت ن ش أ في قلب المسلم م ع ر ف ة ا ل ق ر آ ن و م ع ر ف ة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلك يدخل في القلب حب الله حب ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم وبذلك تسعد ا ل أ م ة هذا الذي أ ع ل م ه والله أ ع ل م جزاك الله خير سؤال آ خ ر مطروح من مستمع كريم يقول فيه ما ر أ ي الدين في ا ل م ر أ ة ا ل ع ا م ل ة وما دورها في ت ر ب ي ة ا ل ن ش المرأة العاملة ودورها في ت ر ب ي ة النش ا ل إ س ل ا م جعل ا ل صنفين الرجال والنساء عليه من م س ؤ و ل ي ة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر أ و ل ا ا ل إ س ل ا م اعز ا ل م ر أ ة وكرمها وجعل لها ش أ ن ه ا وكيانها لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس خلق الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى خلقهم الله سبحانه وتعالى وجعل نظام تكامل ا ل ح ي ا ة لا يتم إ ل ا أ ن يخلق زوجين إ ث ن ي ن ذكر و أ ن ث ى ذكر وانثى يا أ ي ه ا الناس انا خلقناكم من ذكر و أ ن ث ى يعني معناها كل إ ن س ا ن له أ ب وله أ م هذه الخلقه خلقها الله سبحانه وتعالى وجعل أ ش ي ا ء م ع ي ن ة يتميز بها الرجل عن ا ل م ر أ ة في الخلقه ا ل ت ك و ي ن ي ة التي خلقها الله سبحانه وتعالى والسحيات لا يمكن تقوم إ ل ا على ذلك أ م ا فيما فرض الله سبحانه وتعالى من التوحيد أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمد رسول الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة وايتاء ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان وحج البيت و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و ا ل م ح ا ف ظ ة على دين الله فلا فرق بين رجل و ا م ر أ ة في ا ل إ س ل ا م إ ط ل ا ق ا لكن الله سبحانه وتعالى وضع لكل شيء حد ف ا ل م ر أ ة لها مكانتها وللرجل مكانته و ع ل ا ق ة هناك بينهما ع ل ا ق ة بين الزوج والرجل وال و ا ل م ر أ ة ع ل ا ق ة ج ن س ي ة ط ب ي ع ي ة خلقها الله سبحانه وتعالى فيهما بس إ ن م ا ا ل إ س ل ا م نظم هذه ا ل ع ل ا ق ة وجعل لها حدودا وكرم ا ل م ر أ ة ورفع من ش أ ن ه ا حتى من أ ر ا د أ ن يخدش في عرضها مثلا إ ذ ا قال زيد من الناس أ ن ا ل م ر أ ة عملت ك ذ ا هذه ا ل م ر أ ة ف ا س ق ة او م ر أ ة ز ا ن ي ة اذا لم ي أ ت ي ب ا ر ب ع شهداء ي ج ل د ه ثمانين جلده هذا تكريما ل ل م ر ا للمرأة وحفظا لانسانيتها وكرامتها ولذلك ج ع ل ه ا حدودا وحدودها اعظمها وافضلها هي ادارتها للمنزل و ت ر ب ي ة الجيل تربية ا ل ج ي ل ل ا ت ر ب ي ة ا ل ص ح ي ح ة من ا ل ن ظ ا ف ة من الاخلاق م ر ا ع ا ة ا ل ص ح ة وهذا واجب عظيم لا يستطيع ان يقوم به الرجل أ م ا إ ذ ا كان سؤال ا ل أ خ يقصد به العمل كما نشاهده ا ل آ ن بين الرجال وكذا في المكاتب هذا, هذا لا يقره ا ل إ س ل ا م إ ط ل ا ق ا ه ذ انما لا يقره الإسلام أبدا يقره إ ا ل م س ؤ و ل ي ة الكبرى هي مسؤولية ل ي ا ب ت ت ر ب ي ة البيت و ت ر ب ي ة النشر وفي حاله ج ا ء ت ظروف ا ض ط ر ا ر ي ة عشان ا ل م ر أ ة تعمل مثلا ع م ل آ خ ر في ا ل أ س و ا ق فهي تعمل على شرط الا يكون اختلاء بينها وبين رجل أ ج ن ب ي يختلي بها رجل وتكون هي ورجل أ ج ن ب ي في بيت واحد في محل واحد في م ك ت هذا لا يقره ا ل إ س ل ا م أ ب د ا لكن مثلا في مجال التدريس م ث ل ا ا ل م ر أ ة تتعلم عشان تكون م ع ل م ة تعلم البنات تعلم ن س ا ء جيلها هذا مشروع وهذا واجب بل جاءت ا ل س ن ة وعلمنا أ ن الرجال كانوا ي أ ت و ن إ ل ى النساء ويتعلمون منهن يعني كانت ا ل م ر أ ة تعلم الرجال لكن كان الحياء متوفر الحشمه م ت و ف ر ة ا ل أ د ب كان فوق كل شيء لهذا ما يبيح يمنع ا ل إ س ل ا م أ ن ا ل م ر أ ة تعمل م د ر س ة مع م ر ا ع ا ة حدود الله مع عدم إ ظ ه ا ر أ ي ز ي ن ة للرجال عشان لا يفتتن بها الناس لانها ي ف ت ت ب الناس لا يتتقبها الناس لأنها م س ك ي ن ة ض ع ي ف ة ف إ ذ ا أ ظ ه ر ت محاسنها ربما اعتدى عليها معتدي ولهذا السبب منع الله سبحانه وتعالى ا ل أ س ب ا ب التي تؤدي إ ل ى انتهاك حرمتها إذا كذلك أ ي ض ا ممكن تعمل في باب التمريض في أ ق س اقسام م النساء في أ النساء مع م ر ا ع ا ة حدود الله سبحانه وتعالى ى يعني التي يشهد في مستشفياتنا التي يشوها في الآن الآن بالقرن لأن الآن الحالة المرأة اللبس ذا اللبس ذا ما الإسلام الممرض تلبس مثلا ل ش ف م يعني تجدها ح ر ي ص ة جدا جدا عشان تظهر مقاطع جسمها لباسها مناظرها دمها ما يقرش ا ل إ س ل ا م لكن لو رجعنا مثلا إ ل ى مستشفى فيه راهبات هم ن ص ا ر ى ي ع ر ف دينهم ولذلك تجدها هي ر ا ه ب ة لكنها م ح ا ف ظ ة على دينها ولذلك تجد قميص طويل ج ل ا ب ي ة ف ض ف ا ض ة طويل لابسه شراب وبعدين عمل على ر أ س ه بربع نظام ح ا ج ة ت ش ع ر ه على أ ن ه ا مالها غرت في أ ي هوس المس... كان واجب ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة أ ن تكون بمثل هذا ا ل ص ن ف حتى لا تشغل غيرها فنحن نحتاج إ ل ى ت ر ب ي ة إ س ل ا م ي ة تربى ا ل م ر أ ة ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة وعند حدودها ا ل ش ر ع ي ة ا ل إ س ل ا م فتح المجال على م ص ر ح ي ه تعمل على شرط الا تتبرك على شرط الا تتطيب إ ذ ا خرجت من بيتها لا تخرج م ت ط ي ب ة يعني معناه ان ت أ خ ذ ريحه تتريح وتطلع هذا خطر خطر على الجمهور خطر على الرجال خطر على الناس اللي معاها في العمل ولهذا ا ل ش ر ي ع ة جعلت حدود وهذه الحدود كلها ترجع ص ي ا ن ة ل ل إ ن س ا ن شرف ا ل إ ن س ا ن كرم ا ل إ ن س ا ن فينبغي لنا أ ن ننظر إ ل ى هذه ا ل ن ا ح ي ة ا ل إ س ل ا م جعل العمل ل ل م ر أ ة تعمل لكن كيف تعمل كيف تخرج من البيت واي لبس تلبس الله سبحانه وتعالى يقول ل رسول صلى الله عليه وسلم يا أ ي ه ا النبي قل يا ز و ا ج ك و ب ن ا ت ك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلال بهن ي ع ن ي ت ق ل لبس ساتي ا ر م ر ا ح د الرسول يا ا م ر ق ا ل إذا خرجت ا ل م ر أ ة من بيتها علي ه ان أ ت خ ر ج تفلى تفلى معنا هل ا ا يشم ا ل نسريها ا ح هم قال علي ه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل عن ا ل م ر أ ة معنا ا م ه إ ذ ا خرجت وشم ا ل نسريها ا ح شم ا ل نسريها ا ح فهي ز ا ن ي ة ف ل هذا السبب يجب أ ن يكون في مراعاه أ م ا كونها م ث ل ا م ح ت ا ج ة عشان مثلا تجيب موايه ا م ث ل تعمل عمل بعيد عن ا ل ف ت ن ة بعيد عن الضرر فهذا مضاح أ م ا إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة ف ت ن ة و خ ا ص ة إ ذ ا كانت شابه او مراه يعني ماها ش ا ب ة كبيره لسه لكن يعني لسه فيها ر غ ش ة وجسمها طيب وتلبس لبس ضيق كما هو ا ل ح ا ل ة دلوقتي لا تتشجع ل ا ب ي ة ط و ي ل ة لا يبص بص أ ع م ل و ا فوق يقول ايه ج ك س ة خط س ت ة يعني معناها فوق هنا ليه ده منظر سي ء ما ينبغي بعدين تجلسوا قال اللباس د ر و ك س ي الماكسي ج ل ا ب ي ة ط و ي ل ة لكن هذه ا ل ج ل ا ب ي ة ما شكلها شكلها معناها عشان تبين مقاطع المرء يعني معناها إ ل ا ب ا ل س و س ت ة من و ر ا منهن يجروها جر عشان كل ح ت ة من الجسم د ف ت ن ا للرجال ولذلك ا ر س تجد اي منطقه تجد اي ر خ ص يجد اي و خ ص يجد و اي شخص يجد اي شخص يجد اي شخص يجد اي شخص يجد اي ش ن ص يجد اي شخص يجد اي ش ا ص يجد اي شخص يجد اي ل شخص يجد اي شخص يجد اي شخص ي ن د ه اي شخص يجد اي ش ا ص يجد اي ا خ ص يقوم بهذه ا ا ل ا ش ي ا ك ما ترضى و ل غيرك جا شاب شاب وقف أ م ا م ا ل رسول صلى الله ع ل يسلم ه و قال يا رسول الله كل شي ء مزبوط في ا ل إ س ل ا م أ ن ا ما عندي أ ي ا أ م ا م س أ ل ة ا ل ز ي ن دي أ ن ا ما اتنازل منه ا بس أ س م ح لي في ا ل ز ن ة تسمح لي رسول قال تسمح لي ا ل ص ح ا ب ة أ ع ز ي ن و ه رسول قالت ركو قالت عال جا ء س أ ل ا ل رسول صلى الله ع ل يسلم ه و قالت ع ت ح ب أ ن يفعل في أ خ ت ك قال لا يا رسول الله أ ت ح ب أ ن يفعل في أ م ك لا في خالتك لا عمتك لا زوجتك لا قال لك ذلك الناس لا يحبونه ا ل أ ه ل زي ما أ ن ت ما تحب العمليه في الناس الناس زيك كده ما تحبون فقال وقال ب ع د لها ف ق ل تبت لله و خ ل ا ص صلح الحال فهكذا ا ل إ س ل ا م يحافظ على شعور الناس جميع طبعا بارك بالله يعني عليكم العائلة يا أخواني الله الحق الرجل فيكم في أخذ أو أخذ نحن نتكلم إلى إلى شيء أ و أ خ ذ الى ا ل ق ب ي ل ة من أ ن تفسد م ر أ ة في, في, في اعلم من كذا د م ا م و ت يعني انتحار يعني ل م ا يقولوا ب س ل ا ن ولد بالحرام أ ه ل ا يكونوا كيف موقفهم ولهذا بارك الله فيكم ا ل إ س ل ا م عمل سياج عظيم جدا جدا عمل سياج عظيم حفظا ل ل أ س ر ة ك ر ا م ة ا ل أ س ر ة ك ر ا م ة الفرد ك ر ا م ة المجتمع فالعمل في ا ل إ س ل ا م ل ل م ر أ ة عنده حدود عنده حدود ع ن د نظام على الا ت خ ت ل ا ل م ر أ ة برجل أ ج ن ب ي لا يمكن أ ب د ا يؤمن رجل أ ج ن ب ي على إ م ر أ ة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل ب إ م ر أ ة أ ج ن ب ي ه و إ ل ا كان الشيطان ثالثهما هذا الذي أ ع ل م والله اعلم يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم قال الشباب س و ل صلى الله عليه وسلم نصروني ا والشيوخ خذلوني هل هذا الحديث صحيح أ ر ج و أ ن تشرحه لنا ب إ ي ج ا ز ه الحديث بهذه ا ل ك ي ف ي ة أ ن ا ما سمعت قبل ا ل آ ن ولكن ل ي ت صاحب هذا السؤال ل ي ت أ ض ا ف قال رواه البخاري رواه مسلم رواه كذا ل ا ن ق د ر أ ر ا ج ع ه في مصدره لكن مثل هذا ب ا ل ص ي غ ة هذه ما سمعت ه إ ل ا أ ن كثير أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني كان ي س ن ي أ ن الشباب هم الذين آ ذ ر و ن ي وهم الذين نصروني دون أ ن يذكر الشيب لكن ب ا ل ط ر ي ق ة دي بالضبط أ ن ا ما اطلعت له قبل ا ل آ ن و إ ن شاء الله س أ ح ا و ل أ ب ح ث هذا الحديث و إ ن شاء الله عن قريب نعطي الرد ل ل أ س ا ت ذ ت هنا عشان يبينوه ل ل إ خ و ا ن إ ن شاء الله لكن ما في شك أ ن الشباب لهم مكانهم والناظر إ ل ى س ي ر ة ا ل ص ح ا ب ة الذين خ ص ص و ا ا ل هاجروا من م ك ة معظمهم كان من الشباب ا ل د ر ع ا ل أ و ل ى التي استجابت ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م معظمهم كان من الشباب معظمهم كان من كان الشباب وهم الذين وقفوا و ق ف ة ج ي د ة وقفوا مع ا ل إ س ل ا م في كل أ و ا ن ه ما تجد يعني م ث ل انسان إ من المسلمين خصوصا في أ ي ا م ب ي ع ة الرسول صلى الله عليه وسلم في م ك ة يعني أ و ل من آ م ن أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه في ا ل و ق ت ذاك لسا ما وصل الثلاثينات يعني كان في عنفوان شبابه عمر أبو بكر علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه كان يدوب ا ش ا ب صغير لسا ما بلغ الحلم مثلا عثمان بن عفان طلحه الزبير ديل كلهم كانوا شباب كانوا شباب في عمقوان شبابهم في قوه شبابهم فهذا لا يستهل به لكن ب ا ل ط ر ي ق ة أ ن الشيوخ خذلوني والشباب نصروني هذا ما سمعت قبل ا ل آ ن و إ ن شاء الله أ ع ط ي ك م عنه ا ل ن ت ي ج ة ا ل ص ح ي ح ة بعد ايام القلائل س ؤ ا التالي ا ل ل في هو ح ي زي ق ة ا س س س ت لفتر ف فيقول ا ا ر أو ه ه ن ان ك بعض ا ل ا س يسب شاء الله د ي ويتشاتمون ن أمامهم أ ب ف ا ا ظ سيئة أ م م م و ل ي ة ا ل آ ب ا ء في إ ه م ا ل ا ل أ ب ن ا ء فمن المصائب علينا مثلا تجد ا ل أ و ل ا د في الشارع يعني واحد يسب دين ل أ خ و ه وراجل كبير يمر أ ب و ه يسمع ما ي ن ه ا واحد يقول يا كذا يا الفاظ بذيئه ما يستطيع ا ل إ ن س ا ن يتلفظ بها يعني تجد ا ل آ ن الواحد يعني يتلفظ بها بكل س ه و ل ة يا كذا يا كذا يا في أ م ه ي أ خ ت ك يا اي هذه ا ل أ ش ي ا ء من ا ل أ ش ي ا ء التي ينبغي على ا ل آ ب ا ء أ ن يؤدبوا عليها أ ب ن ا ئ ه م ويحاسبوهم عليها حساب شديد يعني إ ذ ا سمع ا ل أ ب أ و الخال أ و العم أ و الرجل من أ ه ل ا ل م ن ط ق ة سمع شاب بهذه ا ل ط ر ي ق ة لا ي ت ر ك أ ب د ا ً ل ابدا لا يتركه أ ً لازم يعاقبوا عقاب شديد عشان ينتهي ل أ ن مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء ر ز ا ئ ل ر ز ا ئ ل تضر المجتمع تضر الشباب ده كمان سباده التاني يسبوا ه ت ب أ أصبح ك ن حكاية عادة ولهذا أ ص ب ح ا ك ب ا ما ر ي ت يهتم اعتيادي م ما بها يجعلوها كأنه والصغار و ل يعني شيء الاخ الذي ذكرنا بهذا الموضوع هذه م س ؤ و ل ي ة تقع علينا جميعا ل أ ن ن ا نحن كلنا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي أ م ر ن ا أ م ر واضح كلنا كمسلمين من راى منكم منكر فليغيره بيده ف إ ن لم يستطع ف ب ن س ا ن ه ف إ ن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف ا ل إ ي م ا ن الرسول المرأة يضع المر... أ ي س ر ى مونكا ر ح ج ة هادا مخالفه لسريع ة ما انت ت ت كلام م ي بياخر بياخر بياخر ممكن تضرب ه ت ق ويولد ل ا انت س ف ي ه انت كذا م ع ل ي ش ولو أ ن ه أ ش ل ف ت أ ن ه ا ل ت ر ب ي ة ان ل آ اختلفت انا ت ر بين ا في زمانا ن والله ا ل ذ ي ل ا إ ل ه إ ل ا ه و كان أ ي واحد كبير في ا ل م ن ط ق ة والله ي ض ر ب ن ا أ انا ي ق و ل جزاك الله خ ي ر بارك الله فيك ما ذ ا و ل ت لكن اليوم ما تقدر ا ل يجب و أبو م ي ان ل يجب نتدارس في الباب مش يعمل معك شمطة ونظام ض و ع ده يجب أ نتدارسه بتدارس واعي واعي حتى أ ن ه كل واحد فينا يرى عيب في ولد أ خ و ه ولد جاره ما ابنا ن ذا ن ك ل م ه أ ب و ه حبه يكون عنده طيب النفس يقول جزاك الله خير أ م ا الزمن طبعا ا ل آ ن اختلف أ ص ب ح أ ي واحد نحن كنا في ا ل م د ر س ة والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لما نشوف مدرس والله نترك الشارع كله نخاف والله كانوا يحاسبون حتى على قهوة جه... م و ي ل شرب في ا ل ق ه و ة كانوا يحاسبون عليها لكن اليوم طبعا ا ل م س أ ل ة أ ص ب ح ت وضع الحبل على القارب و أ ص ب ح كل واحد ي ط ل ف ظ بما يشاء وما في ع ق و ب ة فلذلك احنا حقوا نؤيد اساتذنا أ و ل ا هنا يعني أ ي أ س ت ا ذ يسمع من أ ي تلميذ ك ل م ة ما في محلها يجب ا ل آ ب ا ء جميعا ي د و ه م ا ل ح ر ي ة ا ل م ط ل ق ة في ت ا ذ ي ب ه م يضربوه ي ر ب و ه كذلك أ ي واحد في الحي يشوف أ ي ولد يكلم أ ب و ه أ ب و ه إ ذ ا كان أ د ر ي نحن ممكن نربيه وهكذا يعني يكون في تعاون ل أ ن ه هذا خصوصا إ ن ع ا ل دينك ك ل م ة سب الدين دي خروج من ا ل إ س ل ا م اسمها ر د ة مرتد يعني من ماته على هذه ا ل ح ا ل ة وما جدد إ س ل ا م ه وما تاب يموت كامل اسمه مرتد فيتربى على شيء فاشق ولذلك أ ص ب ح ت ا ل ع ن ا ي ة بالموضوع د ه أ ه م ا ل أ ش ي ا ء كل واحد فينا يؤدي دوره كمسلم كنصيح من يستطيع بلسانه ا تكلم بلسانك إ ذ ا شفت الناس صعبين جدا أ ن ك ر و اللهم ا اشد اني أ ن ك ر هذا والله اعلم مستمع ا ل كريم يطرح هذا السؤال لقد ذرت كثيرا من مدن السودان ووجدت دور الشباب منحصر في نشاط الغناء والمسرح ولا شيء غير ذلك أ ر ج و ر أ ي ك م وشكرا هذا من الفساد الكبير ل أ ن ه النظام ا ل آ ن أ ص ب ح ا ل ت ر ب ي ة كل المسرح واللعب د ه ما ب ق و م رجال الرسول صلى الله عليه وسلم أ م ر المسلمين أ ن يربوا ا ل أ و ل ا د على الفضائل و إ ن كان لا بد من شيء على ا ل ر م ا ي ة كيف يرمي كيف يركب الخيل كيف ي ص ا ب ع كيف يصارع عشان تقوى عضلاته عشان يكون شخص على شرط ي ل ا ح ظ و هذا اللسان يعني يلاحظوه من ن ا ح ي ة اللسان أ ن اللسان ما يتلفظ إ ل ا ب ك ل م ة ط ي ب ة أ ن اللسان ما يتكلم إ ل ا كلام جميل عشان ل ينشئ ناشئه أ م ا ا ل آ ن طبعا ً زي ما ذكرت لكم في ا ل أ و ل كل ن ظ ا م أ ص ب ح غربي يعني كل يعني مناهج ا ل ت ر ب ي ة خذ مناهج ا ل ت ر ب ي ة كلها ت ج د م س ت و ر د ة من نظام أ و ر و ب ي درسوه ماشي ماشي ماشي ا ل آ ن كل الدنيا مشي على منهج معين ربما بعد كذا يكون بس المنهج ا ل و ض ع ا ل ل ي ن س ك و للعالم حيكون المنهج الموحد بينما أ ن المسلمين ح ب كان يكون منهج ا ل ت ر ب ي ة في ا ل إ س ل ا م يختلف عن منهج أ ي د و ل ة أ خ ر ى ل أ ن ن ا لنا كتاب لنا رسول نعتز بهما عزنا نحن كل مربوط ب ا ل ق ر آ ن ولذلك ا ل أ خ ل ا ق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إ ن م ا بعثت ل أ ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق انما بعثت لاتمم م مكارم ا ل أ خ ل ا ق إ ذ ا كان المجتمع المسلم شاب شابه ولد صغير كبير ن ش ع ى ا ل أ خ ل ا ق ا ل أ خ ل ا ق هي ا لتجمع ي ت بين الناس أ م ا اللسان لمن يطلق تكون م ص ي ب ة ولهذا تجد من ا ل ت ر ب ي ة ا ل ن ب و ي ة يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقول خيرا المسرح ما فيه خير بعدين المسرح دلوقتي ج ا ي فيه نظام خطر على ا ل أ م ة المسارح ذاتها فيها رقص فيها اختلاط فيها اختلاط ف ي ه البنات ا خ ت ا ا ط ل و ا ل أ و ل ا د والاختلاط ده بيجيب انحلال في الخلق يجيب فساد في الخلق يجيب انطلاقه ما ف ي ض ب ط ولا فيه ر ب وبهذا ما هي ا ل ح ر ي ة المقصود ة أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن يعمل ن ي ي ع اذا ل م ا ت ش ا ء و لا حرج ل ك ن ا ل رسول صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا لم ت س ت ي فعل ما تشاء و ا ل ح ي ا ة هو أ س ا س كل شيء ا ل ح ي ا ة هو مقومات ا ل ح ي ا ة إ ذ ا فقدت ا ل أ م ة ا ل ح ي ا ة خلاص فقدت كل شيء فقدت عزتها فقدت مرواتها فقدت مكانتها لهذا م س أ ل ة المسار ح هذه هذه لا ت ص ل ح ب ا ل ن س ب ة لها ل ت ل و ا ل م س ر ح ي ا ت ر و ع ي ة فيها شروط ا ل إ س ل ا م ياريت المسرحيات رعي ة فيها تقديم شيء فيه م ص ل ح ة للناس فيه ق و ة للناس فيه ع ز ة للناس فيه سياده للناس كان كويس لكن كله أ ص ب ح رقص ما رقص غنا ما غنا والغنا إ ي ه الغنا ايه الغنا من الصغر يربوه في الغنا أ ص ب ح ت ا ل ح ي ا ة كلها غنى ا ل ح ي ا ة ما غنى الغنى معليش ا واحد غنى لكن الناس ما ينشؤون ينشؤون على الفضائل على ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح م ي د ة على ا ل ت ر ب ي ة على ا ل م ر ؤ ة على الرافه بالمسكين على الشفقه كيف ينظر على المسكين كيف ينظر على الناس كيف يساعد غيره كيف إ ذ ا ر أ ى شيء يزيره الرسول صلى الله عليه وسلم الشارع ذاته جعل من إ م ا ط ة ا ل ع ذ ا من الطريق من علامات ا ل إ ي م ا ن يعني انسان ماشي في الطريق في الشارع شاف وساخه شاف بزاز شاف حفره إ ذ ا سواها نظفها دي من ع ل ا م ة ا ل إ ي م ا ن فنحن نجب ي علينا أ ن نعرف على أ ن ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة تختلف عن منهج ا ل ت ر ب ي ة ا ل غ ر ب ي ة السائده ا ل آ ن ل أ ن ه م هم النصارى والله يا إ خ و ا ن فسدوا فساد لا يمكن أ ب د ا يعقل إ ن س ا ن أ ب د ا لا يمكن يتصور إ ن س ان إنسان, إنسان يتصور ع ش ا ن يتكلم ع ن ه والله لا يمكن أ ب د ا ً ما كنت أ ع ت ق د إ ط ل ا ق ا ً أ ن ا ل إ ن س ا ن بني آ د م وصل إ ل ى هذا المستوى بتاع الحضيض في ا ل أ خ ل ا ق بسبب إيه؟ بسبب المسارح بسبب الغنى إ ل ى أ ن أ ص ب ح ت ا ل م ر أ ة تمثل أ م ا م الرجال عريانه كما خلقها الله سبحانه وتعالى هذه المسارح ا ل م س ا ق ت الناس م ر أ ة تقيه أ م ا م الناس عريانه كما خلقها الله ترقص ه ذ ه عز هذه المسارح المسارح جنت على الناس ولذلك الحمد لله انتو حتى شوفوا ا ل آ ن بيوت المسلمين ا م ت ل أ ت بالفيديو شريط الفيديو فيديو ش ر هذا الناس أ ص ب ح و ا يجعلوها ك ه د ي ة كلها فيها رجل يفعل مع مراه عرايه كما خلقهم الله والناس يشوفوها في البيوت هذا من سوء ا ل ت ر ب ي ة ولهذا الشباب له ع ن ا ي ة خ ا ص ة المسرحيات جابت فساد المسرحيات جابت ناس عرايه يفعل و الجنس ا وعدهدا من ا ل م و ض ة من ا ل ح ض ا ر ة أ ي خدم غرضنا ده أي انشئنا؟ إ ل ه ف ي و ع ز د هذا ي خلي الناس كلهم ما عندهم فكر الا الجنس عقله كله مربوط في الجنس ولهذا بارك الله فيكم المسارح ما أ د ت إ ل ا الشر والغنى ما أ د ت إ ل ا الشر فلذلك على الناس ا ل ل ي ي ص ل ح على صالح ا ل أ م ة يقوموهم والله ي ح ن ي عندنا أ ع ز رجل محمد صلى الله عليه وسلم أ ن ع م الله به والله لو اختفينا آ ث ا ر لكنا أ س ع د الناس لكن كل هلاكنا عاوزين نقلل الحضاره الاوروبيه العلوم ا ل أ و ر و ب ي ة وين ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ح م د ي ة وين ا ل ر س ا ل ة ا ل م ح م د ي ة عزنا في ا ل إ س ل ا م شعب كل مكان في ا ل إ س ل ا م ا ل ناس ز ي ن ا كانوا في ا ل أ ر ض ج رضي الله عنهم رضي الله عنهم ع... بماذا ل أ ن ه م استجابوا لله وللرسول يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يفيكم ح ي ا ة ا ل ع ز ة ح ي ا ة ا ل س ع ا د ة ح ي ا ة ا ل ك ر ا م ة أ م ا اللهو ده عملوه مخصوص الناس السياسين ي عملوه عشان يلهو الناس ا يلهو الناس ا يكون مشغول مسرح السينما الرقص التمثيليات عشان عقله يكون مشغول ولذلك التلفزيون ي ش ت غ ل من المغرب بعض, مرات في بعض الدول يشتغل ل غ ا ي ة ا ل س ا ع ة اثنين ما دام الطلب الصغار ا يشتغل ن ل غ ا ي ة ا ل س ا ع ة اثنين الصباح يشتغل برش ه ذ ه انحطاط ل ل أ خ ل ا ق عقله ي ر و ر و ك ل ه أ ص ب ح يعني ع م ل ي ة الفساد م ر غ ب ة يعني أ ي فيلم ما يكون له رواج إ ل ا إ ذ ا كانت فيها الخلاعه فيها ا ل د ن ا ء ة فيها الفساد حتى يكون له ا ل ر غ ب ة الناس يجوه ب ا ل آ ل ا ف أ م ا الفيلم ح ش م ة فيلم ما يغرب إ ن س ا ن فلذلك المسارح دي والله يعني ضره ا ل أ م ة ضرر ما بعض من ضرر ويجب علينا أ ن نحافظ ونربي شبابنا بعيد عن المسارح بعيد عن السنماءات إ ن كنا أ ر د ن ا ان نعمل لهم تمثيليات نعمل لهم تمثيليات ت ش ج ي ع ي ة فيها ا ل ك ر ا م ة فيها ا ل ع ز ة فيها ا ل ر ج و ل ة فيها ا ل ك ر ا م ة فيها البدل فيها السخاء عشان يتربوا على حاجات تخدم ا ل أ م ة والله أ ع ل م سؤال أ خ ي ر ن خ ت ت م به ذلوتنا هذه يقول فيه السائل م ش ك ل ة غلاء المهور ونفقات الزواج م ش ك ل ة كثير من الشباب ما ر أ ي الدين في مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء بارك الله فيك يا أ خ ي هذا سؤال جيد والله الدين جاء على أ س ا س لا يكلف الله نفسا إ ل ا و س ع ه ل ا ل ق ا ع د ة ا ل أ س ا س ي ة ا ل ش ر ع ي ة ورسوله الكريم ص ل و ادى ت الله وسلامه عليه أ أ م ر واضح بين اذا جاءكم من تعجبون خلقه ودينه فلا تردوه هذا الشرط الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جاءكم من تعجبون خلقه ودينه فلا تردوه الرسول ما س أ ل ك أ ن ت س أ ل الشاب دخله ه د م ا ه ي ت ي ه ماهيتوه عنده أ خ ل ا ق عنده دين ا س أ ل من الشيئين دول وبعد ك د ه الدين ما تمنعه ثم جاءت ا ل س ن ة الرسول بينلنا هنا أ ض ر ب لكم أ م ث ل ة ك ث ي ر ة في الزواج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ا م ر أ ة إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت نفسها للنبي قالت يا رسول الله كان لك ر غ ب ة ا ز و ج ن ي أ ن ا ما عندي مانع رسول نظر إ ل ي ه ا وما كلمها يعني ك أ ن ه ما احب يتزوجها قام صحابي وقال يا رسول الله إ ذ ا لم يكن لك ف ي ه ا ر غ ب ة فزوجنيها قل ما أ ن ت ما عليك ر غ ب ة زوجني المردي الرسول يقول لك لا م ع ر ف عندك ا ي ه ي ق و ل و لا شيء والله يا رسول الله قال لي اذهب ا ي ت ن ي ولو بخاتم من حديد امشي شوف لي خاتم قال لي خاتم ولو خاتم حديد ج ي ب ه عشان نزويجك م فشا قال والله يا رسول الله ولا خاتم حديد خاتم حديد ما عندي ع ن د ه ثوب واحد、لابسوا. لا ت س ت و ي ر ولا ا و ل غنيه ولا بس ثوب ع ن د ه ثوب متلف حبيبتي م ب ي توب واحد واحد م ن ه ب قال يا رسول الله ما هو عنده نداء توبو دا ما تديها توب دا قال رسول الله ع ل ي ه و س ل م أ م ا ث و ب ه إ ذ ا لبسته ش ا ل ت ه ما بقع ي ر ي ا ن قالت ذاتو ب أ ب ت ر د ي يكوكي و إ ذ ا هو ش ا ل ه ل ب س ه استفادت منه إ ي ه فجلس الرجل وبعدين قام مش رسولنا د ا و ق ا ل تعال, تعال تعال ما معك من ا ل ق ر آ ن تحضر سنم ن ا ل ق ر آ ن قال أ ح ض ر س و ر ة كذا و س و ر ة كذا و س و ر ة كذا قال صلى الله عليه وسلم ز و ج ن ا ك ه ا بما م ع كانت من ل ق ر آ بس ب الصداق ا الصورة ع إن تتحفز ح ف ظ ن دين ظ ن ربنا يفرض علينا أن ن ياها الأساسية يفرض صداق القاعدة ده وخلق و ج ف ق ا زوجوا ر فقارة يغنيهم ا لان ل ه هو فقير ب ن ب غ ي ه الرسول ن الثانية أن ح ي ة ا ل صلى الله عليه وسلم ز و ج رجل بجوز م ث ع العالم ما عندك شيء والله ما عند الا نعلات ديل قال زوجناك عقدوا ل ي ه وعند الزوج بتاع نعلات ز و ج و ا ل ي ه ل أ ن يا إ خ و ا ن ا ل إ س ل ا م ب ن ظ ر ب ن ظ ر إ ل ى شيء ب ن ظ ر إ ل ى فطره الفطره فطره الله الخلق اللي خلقها ل ل ه للناس أ ي إ ن س ا ن رجل سليم الجسم ص ح ة س ل ي م ة م غ ر و ز ه فيه عاوز م ر أ ة أ ي م ر أ ة ص ح ة س ل ي م ة عاوز رجل إ ذ ا ما في عن طريق الحلال يجب طريق معود الطريق المعود هو الفساد الكبير لهذا ا ل إ س ل ا م زلل زلل العقبات عشان الواحد يتزوج ما في م ش ك ل ة النساء لما نعرف دينهم لما نعرف دينهم ا م ر أ ة جعل ا ل ص د ا ق ة أ ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا الله وشكرنا أ محمد رسول الله أ م سليم ا م ر أ ة من ا ل أ ن ص ا ر ي ا ت بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم ز و ج ة أ ب و ط ل ح ة أ ب و ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر ي قبل أ ن يسلم جاء قال يا ام سليم أ ن ا لي ر غ ب ة اتزوجك قالت له مثلك لا ي ر د لكن ا ل إ س ل ا م ي أ ب ى علي ذلك أ ن ت رجل فاضي فيك صفات ك ث ي ر ة لكنك انت كافر أ ن ا مسلمه والاسلام ما يسمح لي ان اتزوجك الرجل رجع الكلام د ه ح ز ه في نفسه م ر أ ة اعتزه بدينها الدين دا شكله كيف كذا كذا ربنا رزقه الاسلام بعد ش و ي ة بعد ما أ س ل م واشتهر إ س ل ا م ه جاها يا ام سليم الحمد لله أ ن ا أ س ل م ت ه ا ربنا رزقني ا ل إ س ل ا م و ا ل آ ن أ ن ا أ ر غ ب في ز و ا ج ي قالت لها س ل ا م ك هو صداقي أ ن ا ما ا د ر صلاحك ك ث ر منك ن تقول أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وسلم الحمد لله وهكذا ا ل إ س ل ا م إ ذ ا نظرناه بهذه الطريقه ة كان س ل كان ا ل أ م ر سهل لكن نحن عقولنا م ت ر ب س متربسة فلان الفلاني يمكن إ ش ك ا ل ه كويس عنده و ظ ي ف ة ك و ي س ة او عمله ترتيب د ن ي ا بدكش ببره بشويه ومش عارف ايه ولخبته من هنا من هنا او امور ث ا ن ي ة كون نفسه عنده مال ك ف ا ي ة مشى دفع مثلا جعند ناس دفع مثلا الفين جنيه وجاب مش عارف ايه وطن نوم وكذا جاب انا مثلا جاني زيد من الناس انا اوم اتربس عقلاب الا تجيب زي ما جاب ك ل ا ن كيف هذا ده, ده و د ا ل م ش ك ل ة وبعدين الامر ا ق ب ل والله بس تجيب أ ص ل ا انت تبيعي أ خ يا أخي؟ مش ب ض ع اخي ل م مش بضاعه مش بضاعه أ ن ت عايز تغنم ت ي فيها الرجل د ن تزوجوا أ د ي المراه و بعدين ش و ف و لكن ش و ه و من أ و ل هو عنده أ خ ل ا ق عنده دين خلاص بعد كده هو حر إ ن شاء الله عشت أ م ر شادي ش د ر زي دي ب ر ب ح ة و س و ل ا ب ي ر ش من هنا و سكن أ ن ت م ا ل ك مالوا ل ل ه ب غ ن ي ه لكن نحن عقولنا لا والله بيت فلان جابو ا لها الراديو وجابوا لها تلفزيون وجابوا لها ا و ض ة نوم وجابوا ك د ه ه ذ ا ما عندي خلاص ا ل أ م و ر ا ت ر م س ة السبب على أ ن و الناس ما بيفكروا في واقع الرجل د ه وبعدين في ن ا ح ي ة ت ا ن ي ة أ ص ب ح الناس الشباب دلوقتي ما عنده ا س ت ط ا ع ة يكيف ما, ما عنده ا س ت ط ا ع ة لكن لو الباب ي ت ف ت ح على مصرعي أ ي واحد جاز ا ل ز و ج عندك كام عند خ م س ة جنيه تفضل د ي ن ا ت عندك كام عند أ ر ب ع جنيه ا د ي ن ا ت عندك كم عشره ن د ي ع جنيه أ د ي ن ا ك عند مائه جنيه أ د ي ن ا ك عند أ ل ف جنيه أ د ي ن ا ك ما كانش ي مشكله دلوقتي البنت لا تنسها أ ص ب ح ت طلعت راعملت يعني شعر فوق عملت ب ا ل عملت ج ن ب ب ا ر و ك ا عملت كعب عالي عملت بنطلون بس الا نظره ت ا ح ك ا بره بره بطريقه الف ما عندنا مانع لكن ع ز س جدد ما د ي ر ي ما في ط ر ي ق ة له ما طريقة. فلو ي طريقة ف البنود البنات م س ك ن ا ه في البيوت ما تطلع إ ل ا ل ض ر و ر ة الولد ما يشوفه أ ب د ا م ي يعمل ايه مصطريه عندك قليل الدناب ي عندك كثير الدناب ي اتذكر د ث ة أ ح ا د ث ة مره عندها عقل جميل جدا جدا زوجها سري عنده امكانيات ط ي ب ة لكن ربنا ابتلاه ب خ م س ة س ت ة بنات الكلام ده س ن ة ث م ا ن ي ة وثلاثين س ق ا ان ا ل ث م ا ن ي ة و ث ل ا ث ي ن البيت يخطب و ا ح دكتور د الدكتور لقد قام جاب لهم م ي ة جنيه المراه الراجل ق ا ب ل م ي ة جنيه شكرا شكرا مشى لمرته ق ل ت ل ه انت مجنون نحن ا فقرانين نحن ا عازم فلوس قال له الله تاخذ م ي ة جنيه ت ا ن ي ب ي ت بناتك لمن يموت واحد زواجهم ا امشي الجماعة لهم انا احترمتكم ما حبيت قل علي انا لكن انا اقسيبكم عهد أ ي ب ي ت من بناتي ما أ خ ذ إ ل ا عشرين جنيه أ م ا بقرشكم ى يلا مع ا ل س ل ا م ة كان عاوزيني ت أ خ ذ و ا ما عاوزين شيله و قرشكم رجعت ثمانين جنيه وزوج بنت ه بعشرين جنيه لما جات ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة البنات كلها راحت تزوجوا ل أ ن ه م ر ة ع ق ل ة م ر ة عندها مخ م ر ة ز ك ي ة قتل ل انت مجنون بنات داري يروحوا هيك أ ن ت لما ا ن ت خ ذ ت ه د م ي ة زمن د ا ك م ي ة كان كلام أ ص ل ه ما معقول ما معقول الوقت د ا ك سنة سب لا دكتور طيبين دفع ك ت و وآله ر طيبين د م ي ة جنيه ل أ ن الراجل منه غني قال ل ا مش ممكن رجعوا القروش عشرين جنيه عشرين جنيه الحله كلها ل ز و ج ت ولهذا السبب بارك الله فيكم م س أ ل ة غلاء المهور هو سبب ا ل ف ت ن ة وبعدين الأشياء التكاليف أ ش ي ا ا ء ل ا ل ت ا ن ي ة انضمت على الزواج ولو أ ن السؤال كان في حدو انا أ ع ر ف لكن جات مصائب ت ا ن ي ة الشباب ذاته م عاوز إ ذ ا كان ما جاب موسيقى الجاز ومش عارف إ ي ه و ع م ل رقص ما يرتاح ا ل ع ر ي س ذاته لانه يمكنك ان تكون م س ي ق ا و ج ان ت ك و س ي ق ل م ا و ز ة ت ا ك م ا ل س ا ر ج د ت ان تكون م س م ا وجدت ان تكون م س ل ة ا و ج د ي ن ع ا و ز ك م ا ن يمشي شهر ا ل ع س ل ي ا خ ج د ت ان ت ك ل ع س ل ي ا وجدت ان تكون م س ل ا وجدت ان ت ك ل ع س ل كل ي و م عسل ح ت ي و م س ن ت ا ي ج ي ت ق و ل ل ك ا ل م ر ل م و ل د ت ج ا ب و ا ل ك و ل د د ان تكون م س ل ا وجدت ان تكون مسلما وجدت ان تكون م ل م ا د ت ان ت ك و مسلما وجدت ان ت ك ن مسلما وجدت ان تكون م ل م ا و ج د ت ا وجدت ان تكون مسلما وجدتك فنحن تقاليد ب ت النصارى ع ا هي اللي خبثت علينا ولذلك أ ص ب ح ا ل إ ن س ا ن المتحضر أ و المتعلم ما بينظر واقع أ ص ب ح حتى ا ل ح ض ا ر ة عاوز نظام خاص و البيوت أولاد وقرامة ويمشي يكوس يقول مززوج ايو عاوز بالشكل أصبح بنات السبب الآباء الأب بنته بنتين أصبح هذا ما ما الناحية الثالثة ذاتهم الرجل اللي عنده عزة يعرف على أنه بنت عارة كوس رجل صالح يقول يا فلان تعال انت رام ملت علش علش على رجل أددك عنده أنه أنا حسن في في يعرف مسته عزة ده مستحيل أ م ر بن ا ل خ ط ا ر رضي الله عنه بنت ح ف ص ة لما مات ز و ج ة و تمت عدتها ما جلس عشان ا س ي ج و ا مشى طوالي لعمر لعثمان بن عفان أ ل ا كان تزوج ت ح ف ص ة عدتها تمت قال لا أ ن ا م ا ل ي ر غ ب ة مشى لعلي بن أ ب ي طالب ألا كرغبة قال لا مشى لعبو بكر الصديق قال لي ح ف ص ة تتزوج أ ب و بكر لا قال ل ي تزوج وجد ل ا و في نفسه زعلان ش و ي ة كيف أ ب و بكر أ ن ا أ ع ر ض عليه وبنتي لا يقول لي د ا ئ ر زيني وما د ا ئ ر ل ي ا ك ا تخليني كذا يعني شافك ص د م ة وبعد أ ي ا م تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أ ب و بكر رضي الله عنه علم طبعا ضمير أ خ و ه ربما ت أ ث ر قال لي أ ن ت ومتى عرضت علي ح م ص ة وقلت لي رغبة إذا أقول لك لي رغبه ان تتزوجها إ ذ ا أ ق و ل لك مالي ر غ ب ة أ ك و ن كذبت ولكن أ ن ا الرسول صلى الله عليه وسلم س ر ا ن ي فيها علمت من ا ل ر س و ل أ ن له ر غ ب ة يتزوجها وما أ ر د ت أ ن أ ب ي ح سر رسول الله صلى الله عليه وسلم م ا ب ي ت أسر ب ي ن وبين ابيعه ح ت أ ب وهكذا الصحابه ة ك ذ ا مش عيب مش عيب أ ن ا عندي بنت أ ق و ل لك يا فلان و انت ل ل ه يا أخي انت شاب و ف متدين ملتزم أ خ ل ا ق ه تمام أ ق و ل يا فلان أ ن ت متزوج و ل ب ي تزوج خلي البيت تعالي البيت يا بيت كده. البيت ده أنا كده كده ك عندك لكن هي أسعده أسعده اللي بنت أصبحت عشان مالو مالو أساعده. أساعده. عشان الزوج عرضي. عقولنا عرضي أسر مرتربسة و ا ح د ي ن ع ن د ه م ع ا يجب ان يكونوا عاداتهم ليش يا ع لانهم الله ع يجب ان ي د بيتهم ك و قد ي ق و ل ا ع ا د ا م ه م لانهم م ي قال لك فيها ع ي ب ويأخذوك ان يكونوا ق ة دي ه خائفين ع منها ل ت ي م ك خايف ي ع ل <تصفيق> ل أ ن ه ا ل أ خ ل ا ق ن ح ط ل فدا يجب علينا أ ن نعرف أ ن ا ل إ س ل ا م خير للناس والله و ب ا ل لهم ا تسمع ما تسمع ا ل كلام الف... والله أ ي م ر أ ة في الدنيا ما تجد ا ل س ع ا د ة و ا ل ل ة إلا يمتكن و و من ز و ج ة ا بغت أ م في ا ن د ه ا بيت يوم الدارج ا م ل ك ه لكن ما تسمع بغت مشاعر س ك ر ت ي ر ا بغت وزير بغت مشاعر والله و ب ا ل ل ه إ ن كانت صادقه في نفسها أ ن ه ا تؤمن أ ن أ س ع د شيء و أ ب ر غ شيء في ح ي ا ة الدنيا أ ن تجد غ ي ر ص ا ل ح ي ح ب ه وتحبه ويقوم ب و ا ج ب ه كل الواجب هذا بتسعاده لكن جاتنا ا ل م د ن ي ة الجديده ة د ونظام ب ت اوروبا ع أ ويلا جات ا ل ف ر ق ش ة فيجب علينا أ ن نحاسب على ديننا ويجب علينا أ ن نكون غيورين المشاكل دي الرسول علي باب ا ل ن ك ا ح موجود نعمل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله الشباب ده كله ل أ ن الاباء كانوا صالحين وكل واحد أ ن ا ب ي ت م ا ل ه ما يزوج ب ع د إ ن شاء الله م ش أ س ك ن ه في عشاء ة أ س في ر ا ك و ب أسكن لا ماعندك بيت لا م ا ع ن د عنده مش ع ا ر ف أ و ض ط ن و م ا ع ن د ه ا ن و ماعندو اضطنو ماعندو ا ض ط م ا ع ن و اضطنو ماعندو ا ض ط ن ماعندو اضطنو ماعندو اضطنو ما اضطنو ما ما يقطي يا اخي فالواحد يجي مشكلتنا احنا مشكلتنا ع اضطواله و ع ا د ي ق و ل لك أ ن ا والله ل س ه م ش ن و ل س ه مالك ل س ه ما جمعتا كان عاوزتنا تجمع ثلاثه ل ا ف م ئ ت ي ن ميتين توفر ث ل ا ث ل ا ف إ ل ا تكون ح ر الا م ي إ تكون حرامي ت أ ك ل أ م و ا ل الناس بالباطل ر ش و ة غش مش عارف اي ه تلصق معليش ثلاثه ل ا ف م ئ ت ي ن تلقى ا فبارك الله فيكم ا ل إ س ل ا م ما عنده حدود ما عنده حدود اطلاقا يسر ا ل أ م و ر يسر الامور يسرها الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ز و ج بنت ه فاصله علي ابن طالب اخذ منه الشيله بتاعتها كانت شنو فاطمه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله يا اخواني ا ت ق ولكن ا ا ل والله يزللوا الحياة يزللوا ه هذه م ش يجب يكون في ن ان س و ا ع ي يكون ج ب ي في ن ا س مخلصين ي ت د ا ر س البيوت ي ع ر ف و اي أ فلان الفلاني ه م ش ك ل ة ع ن د ه م س ك ي ن ا ب ت ل ا ه ا ل ل ه ع ن د ه ثلاثة أ ر ب ع ة خمسة ب ن ا ل ا ت ب ي ك و ن و ا ت ي ت ع ا و ن و ا من ه ن ا فلان ت ع ا ل انت ن ا ق ص ن ي يمكن ل ا ل ان ق ص ت م ل ك ن د و ل هناك ت ر فلان يدعو ا ل ن ا ل م ن ك ويقول ان هناك م ف ك يدعو الى الملك, الملك ع استر ع ر ن ا ا ل ب ل د إ ذ ا كان فسد ما ولدنا البيت فسدت ما بنتنا لكن لما نكون ناس عندنا وعي ن ص ل ح ح ا ل والله مره مريت على ناس كثيرين والله يعني تجد ا ل إ ن س ا ن يعني أ م ي ج ح د ذ ا ت حتى ق ر ا ي ه كتاب لكن عندهم ش ه ا م ة ولذلك تجد في ا ل ق ر ي ة بتاعتهم ما ي س م ح ه ابدا مره ل ي ل ة بقت عزباء تمت ع د ة ه قوام بوام شبقها و في واحد بدر ي ي ت ب س ن ة العرس طوال ا ز و ج ه ا ما يخلو ليله عاوزين س ت ر ة الحال أ م ا ان اهل المدينه اصبحنا ما عندنا تفكير م ا عندنا تفكير م ا عندنا تخطيط إ ص ل ا ح ولذلك تجد كم وكم بنات للوقت يعني شابات مستقيمات ز ي ا ل ع ذ ب الشيخ ضرب شراسن خلاص م ا ل ق و م من يتزوجون أ م ن قل الرجال م ا من قل الرجال لكن ل أ ن ه في ترس تروز ف ن ا يجب علينا أ نتق الله في هذا الباب ويجب علينا أ ن نحافظ على ديننا وكل ما عرفنا ط ر ي ق ة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نلقى ا ل س ع ا د ة كل ما عرفنا منهج الرسول عليه الصلاة وعملنا ا ل س به تجي ا ل س ع ا د ة ويجي الخير ل أ ن ربنا يقول تبارك وتعالى ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض الخير و ا ل ب ر ك ة و ا ل س ع ا د ة في فهم الدين واتباع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعدين بالله قبل موضوع الإخواني في موضوع أنا مؤلمني كثير أنا ما السأذى الي ل هو موضوع اضراب ا ل ط ل ب ة ولو ان الحمد لله عندنا هنا في كسله مافي لكن في الخرطوم شاهدت اضراب ا ل ط ل ب ة في المدارس وبعدين لاحظت من الجمهور يعني اصبح ك أ ن ه اكره شي ء ل ي ه الطالب ليه لان ا ل ط ل ب ة اصبح مثلا يكسر عربات الناس ف أ ي واحد يشوف المنظر ده ب ي ش و ف ك أ ن ه ده ناس ي عاوزين ن ي ع فساد م ش عاوزين إ ص ل ا ح ولهذا بارك الله فيكم ا ل ن ت ي ج ة اللي ظهرت وحصحصتها أ ن ا بنفسي عرفت على أ ن ه الناس البسع لهذه ال... الاضرابات ب ا ل ن س ب ة ل ل ط ل ب ة ما هم إ ل ا شرار الخلق إ م ا طلبه زاتو راسي في الامتحان ما عنده مكان عارف ما عنده نجاح وعاوز يغ... يحرك اخوانه ا ل آ خ ر ي ن عشان ا ل ب ق ي ة كمان تصغوا زيه أو أغراض ناس لهم أغراض في حاجات ما تنفع لكن ما هي ا ل ف ا ئ د ة ا ل ل ي تعود للطالب كونه ي ع ط ل ث ل ا ث ة شهور ا ل ف ا ئ د ة بتاعت شنو من الازجل منو؟, منو الانضر منو الانضر منو لما الاولاد تنقذي على ا ل م د ر س ة ثلاثه ة ش و ر شهرين الاضرر عبد منو غيروا ح ا ج ة عملوا شي ء معناها دا كم م س أ ل ا الشيل أ ص ب ع و يطبخ عينه ب ن ف س ه فيا أ و ل ا د ي بارك الله فيكم انتو أ م ل ن ا في ا ل ح ي ا ة انتو رجال المستقبل لكن ما ممكن تفضح الا إ اذا تعلمتوا وفي باب العلم إ ذ ا أ ن ت م ما احترمتوا نظامكم ومشيتوا ل غ ا ي ة ما تتعلموا لمن تدخلوا معترك ا ل ح ي ا ة افعلوا ما تشاءوا لكن أ ن ت ا ل آ ن طالب لسه ت غ ر أ تغفل على ر ف س ك عشان يقفوا لك المدرسه ب ت ع ت ك ف أ ن ا ما اوافق ابدا, ما أبداً يا أ ب ن ا ئ ي أ ن تكونوا أ ن ت م ل و ع د ك م تقوموا ب إ ض ر ا ب ا ت عشان تغفلوا المدارس وتضر بعضكم البعض بينما أ ن و والله وبالله رايت بعض الاولاد متالمين لانهم عاوزينكم فهذه ا ل أ ش ي ا ء ما تصلح وحمدت الله عندما جئت كسله ن ا وعرفت على أ ن الطلبه ن ا ما أ ض ر ب و ا والله حمدت الله لهذه النعمه ة فأسأل ل ل ا أن النعمة لكن الوطن يديم أولادي عليكم هذه النعمة يا لكن لازم تتأدبوا لازم تمشوا حكومتنا حال الحكومة وإلينا إن فسدوا هو وإن صلحوا هو صلحنا الإضرابات ما تجد نتيجة ا ل إ ن س ا ن يعمل ح ا ج ة يصل إ ل ه إ ل ى ن ت ي ج ة كلموا مدرسينكم كلموا آ ب ا ء ك م كلموا أ ه ل ا ل ر أ ي فيكم عشان يحلوا مشاكلكم أ م ا تقوموا تجدروا الناس بالحجار أ م ا تكسروا عربات الناس أ م ا تكسروا عربات ده كل ما ي أ ت ي إ ل ا ب ا ل ض ر ر ل ل أ م ة فلذلك أ ن ص ح ك م ن ف س ي ما تعملوا هذا العمل إ ط ل ا ق ا ده ما يقدمنا أ ب د ا احنا ع ا و د ي ن ك م تتعلموا ع ا و د ي ن ي يا ليت لو كان دروسكم م ش تخطيط عمل ا ل إ ج ا ز ا ت ثلاثه ش ه ر نتمنى ك و ن ن أ ن تكون إ ج ا ز ت ك م شهر عشان تتعلموا قوام بدل ما تدروا سته سنوات أ ر ب ع سنه تكفيك كنا في دقيقه اود انكم تعلموا ل أ ن الجهل ض ر ا ن ه بلاد المسلمين من ح ط ق إ ل ا بالجهل اليوم الدول كلها معظم الدول ا ل ا و ر ب ي ة احتفلت باخر أ م عندها لازال أ ن ل ا ل أ م ي ة ر ا س خ ة فينا لا زال ا ل أ م ي ة ر ا س خ ة فينا لازال ا ل أ م ي ة م ت م ك ن ة فينا ومدارسنا ق ل ي ل ة 翌年はパーフェクトで。